خرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. قال خسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمن 117. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 118. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 119. 117. ويجزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 118. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 119. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين إلا بثم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحكيم